تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ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 يأَُّهََّنَ آمَنوا لَا تَدقُلُ بُيوتََّ بِ إِللاأَذَنَ لَكم إى طُعَامِ غيْرَناَاظِرينَ إِنَا إِللاا أَذَنَ لَكُم إلَى طُعَامِ غير ناظرين إِنَاهُ, أن إناه لكن إذَا دُعَيتُمُ فَدُقُلُ